وَاعْلَمُوا أَنْ أَوْلَهَ مَعَيْ لِمُسْتَقِينَ وَإِذَا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَلَفَظَ اللَّهُ No.